وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمون اللهم بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإياك بدون ما في أنفسكم أو تخوفه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أثرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِذْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعَفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَا أَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ